وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار فلازلنا مع قصة الحج وما يؤخذ منها من عبر وكما ذكرت لكم في المرة الماضية أنني لا أتعلق بأحكام الحج. قلت هذا قبل الحج لكنني أريد أن أسلط الضوء على قصة الحج ففيها عبر يحتاج إليها الماكث في داره والمسافر إلى الحج وعمدتي في هذا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وقد ذكرنا الحديث بطوله في المرة الماضية وأوله قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما اتخذ النساء المنطقة أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي آثارها على ثارة وذكرنا كيف دخلت هاجر بيت إبراهيم عليه السلام وأن الملك الجبار لما أخدم ثارة هاجر وهبت ثارة هاجرا لإبراهيم فتزوجها إبراهيم عليه السلام وسرعان ما حملت هاجر في الوقت الذي كانت ثارة فيه عقيما لا تلد، كما قال الله عز وجل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب هذا الحمل كان سبب الغيرة والتي كما جاء في بعض الروايات أن سارة أقسمت لا تقطعن من جسم هاجر ثلاثة أعضاء وهذا هو الذي جعل هاجر تستخذ المنطق والمنطق هذا كان فاشيا في العرب وصورته أن تشد المرأة قطعة من القماش أو الثياب طويلة في وسطها ويجرجر خلفها وصار جر الزيول ام يعني صار سنة عند الكبار او عند النساء يعني اقصد الكبار عند النساء الغواني الغواني اللي هم بتدلعوا يعني كما قال القائل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الزيول ولا تستغني المرأة عن هذا النطاق عادة لا سيما المرأة العاملة التي تكد بصحتها وأشهر من نسب إليها النطاق أسماء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وكانت تلقب بذات النطاقين وبرغم أن هذا النفاق نفاق أسماء كان شرسا إلا أن أهل الشام كانوا يعيرون عبد الله بن الزبير بنفاق أمة، كما رواه البخاري في صحيح من حديث وهب بن كيسان. قال كان أهل الشام يعيرون عبد الله بن الزبير. فيقولون له يا ابن ذات النقاقي ايام ما كانت المعارك مشتعلة بين عبد الملك ابن مروان وبين عبد الله بن الزبير وانتهت القصة بمقتل ابن الزبير وان الحجاج بن يوسف علق عبد الله بن الزبير على خشبة بعدما مات وصلبه على هذه الخشب. حتى هذا الامر كما قال ابو نوفل على ما رواه مسلم في صحيح ان الحجاج لما صلب عبد الله بن الزبير بعدما مات على عقبة المدينة وهي عقبة مكة كانت قريش تمر ولا تقف ليه لان الحجاج له جو فيه أي واحد يقف عند عبد الله بن الزبير المصلوب أول مولود في الإسلام في المدينة والذي حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العسف أي واحد يقف على هذه الجثة كان على طول اسمه يروح للأب فذات مرة مر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما على عبد الله بن جبير وهو مصنوب فوقف وقال السلام عليك, السلام عليك يا أبا قبيب السلام عليك يا أبا قبيب السلام عليك يا أبا قبيب لقد كنت أنهاك عن ذلك لقد أعلم أنك كنت قواماً قواماً وصولاً للرحم لأمة أنت شرها لخير أمة لأن الحجاج بن يوسف فقط كان يقول هذا شر البريج عبد الله بن الزبيت فهو يعرض بالحجاج وبقول الحجاج لأمة أنت شرها وصول للرحل فوار قواغ وده شر واحد في أمة محمد بهذا الوصف هذه أمة خير على طول العتس بلغوا الكلام للحجاج فقال أنزلوه وارموه في مقابر اليهود وقد كان ثم أرسل إلى أسماء وكانت أسماء تقريبا تجاوزت المئة وكانت عمية فأرسل إليها الحجاج لتأتيه فأبت فقال لها لئن لم تأتني لأرسلن إليك من يسحبك من قرونك أي من ضفائرك قالت ابعث إليه من يسحبني من قرون فقال الحجاج لغلامه أين سبتيتي نعلي يعني لبساً علىه وانطلق يتوزف وفي رؤية الحاكم يتوقف ودخل عليها وقال لها أرأيك كيف فعلت بعدو الله طبعاً أثناء لأم عبد الله بن زبيت قالت نعم رأيت أنك أسفدت عليه حياته وأسفد عليك آخرتك تعيره بأنني ذات النطاقين النطاق اللي أثناء كانت تشده على وسطها وهي حامل في الشهر التاسع كانت تصعد الجبل وتأخذ الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وهو مهاجر من مكة إلى المدينة مرحامل في تسعة أشهر تصعد الجبل العالي فشقت نصاقها وغطت الطعام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تسرب إليه النمس والجزء الآخر من النطاق كانت تشده على وسطها إذ لا تستغني النساء عن النطاق فلما كان أهل الشام يعيرون عبد الله بن الزبير يبن ذات المفارق فدخل على امه فذكر لها ما يقول أهل الشام. قالت يا بني أو تدري ما كان النفاقان؟ وقصت عليه ما ذكر فكان ابن الزبير بعد ذلك إذا عير يقول تلك شكات ظاهر عن كعارها الشكاة اللي هي رفع الصوت باللفظ القبيح ظاهر أي مرتفع عن كعارها يعني أنا لا أعير بمثل هذا وهذا بيت أو شطر بيت قاله أبو دؤيب الهذلي سيد الهذليين في الشعر والشطر الأول من هذا البيت يعيرني الواشون أن يحبها تلك شكات ظاهر عن كعارها أي حبها شر وتبتعيرني ان انا احبها ده احبها شرع تلك شكات ظاهر عنك عارها زي زمان كده من ثلاثين سنة ايام اللحة كانت قليلة جدا فكان لما حب يحب يسب واحد يقول لي يا سنة اذا هو هذا الرجل ينسب ولد سنة هو ده عار لا تلك شكات ظاهر عنك عارها النفاق كما قلت أول من سن هذا النفاق للنساء هاجر عليه السلام اتخذت هذا النفاق لتعفي اثرها على سرة ليه لنسرة لشدة غيرتها كانت تتبع مواضع اقدامها اين ذهبت فهي خيفة منها فاتخذت المنطق بحيث المنطق يسوي الارض وراه يبقى مفيش اثر للأقدام. لما اشتدت الغيرة بثارة هاجر ابراهيم عليه السلام بها وبابنها كما ورد في بعض الروايات ولم اقف على اسنادها لكن مناسب المعنى مناسب انه لما خشي على اسماعيل وخشي على امه من غيرة ثارة انتقل بها من الشام الى مكة وستكلم عن الغيرة بعد الصلاة لكنني سأحاول في الخطبة ان اقف على المعاني الكبيرة وادع المعاني الجانبية للدرس اللي هو بعد الصلاة كان بعض اهل العلم يكون إذا أراد الله شيئا هيئ أسبابه ومن المحن تأتي المنح وكل عبد وقع في بلاء فأحسن الظن بربه لم ينقلب بعد البلاء إلا وهو خير منه قبل البلاء ويهدي علامة النظر أن يكون المرء بعد البلاء خيرا منه قبل البلاء، ولذلك العلماء لهم بحث فيما إذا سُلِي العبد بالعصيان، فتاب توبة نصوحا فهو خير من العبد الذي لم يعصي. ام لا عبد لم يعص وعبد عصى فتاب ايهما خير من الاخر فمن قائل ان الذي لم يعص خير ملا شك معه اسباب الرجاء وهو الطاعة ومن قائل إن العبد إذا عصى فتاب أفضل لنعه لب العبودية وهو الانكسار والذلم ومن مفصل وهذا هو الصواب لا هذا أفضل بإطلاق ولا هذا أفضل بإطلاق لكن العبد الذي عصى فتاب توبة نصوحا نعه لب العبودية الذل الانكسر خائف من الذنب فلربما اجتهد وظل يجتهد وهو واضع ذنبه أمامه حتى يصل إلى سدة ما يمكن أن يصل إليه الأبرار العبد أمام الأوامر يجب عليه الامتثال. وأوام المقدور وأمام المقدور يجب عليه الصبر فعندنا مأمور عندنا أمر وقدر وكلاهما ابتلاء للعمل هاجر إبراهيم عليه السلام إلى الشام بإسماعيل وأمة وكما تقول الرواية أنه وضعهما في أعلى البيت عند دوحة عند زمزم وترك عندهما جرابا من تمر وثقاء من ماء ثم قف راجعا إلى الشام فقالت أم إسماعيل يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فلم يرد عليها كررت هذا القول مرارا لم يرد عليها قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ورجع هو ده الدرس المستفاد الذي أريد أن أدندن عليه أنتم تعلمون جميعا أن الأطفال عرضة للمرض قال أن يمضي أسبوع إلا الطفل مريض أمه أو أبوه يأخذه إلى الطبيب. يعني المرأة لا تستغني أبداً عن زوج أو عن ابن أو عن أخ إذا كانت ذا ولد إذا كانت ذات ولد. بل معها المحمول مع تلفون الأرض وانتباه الشغل. وتقول لك سيب سيبني الواحد مع المنز وتستطيع انها تتكلم الى اي انسان من ارحمها ياتي فور هذه امرأة انا اخاطب الرجال والمرأة نصف الرجل يعني هذه نصف رجل لا بل هذه ربع رجل لأنها اما ليست حرة اما يعني هي في مجملها ربع رجل الذي جعلها تصبر انها قالت له اه الله امرك بهذا قال نعم ولم تعهد عليه الا الصد وهو رأس ماله قالت بلهجة المؤمن لأنه لا يصبح في هذا الموضع إلا الإيمان فقدت كل الأسباب الأرضية من عون زوج أو والد أو ولد ثم اذا جاء الليل وما ادراك من الليل ريح تصفر في صحراء ليس فيها مبنى واحد والصحراء كثيرة الهوام والحيات والسباع وهي مرأة ومن طبيعة المرأة لا تخاف هذا جزء من تكوين المرأة أنها تخاف وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا بهدوء شديد ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا كانت عائشة رضي الله عنها برطية باللحاف والنبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها نائمة لكنها ترى كل هذا فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام فأخذ نعنه رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وأجافه رويدا رويدا وانطلق قالت فتقنعت إذاري وانطلقت وراءه فإذا هو ذاهب إلى البقيع. والذي ذهب إلى المدينة يرى ما بين القبر النبوي الشريف وما بين البقيع بتاعه ثلتميت متر ولا حد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها. قالت ثم انحرف راجعا فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول وشد الجري يعني فهرولت فاحضر مش على هينته. فاحضرته وسبقته اول ما دخلت الغرفة دخلت تحت اللحاف لكن كما قلت بمثالة 600 متر يعني حاجة فيش ثلاث دقائق يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة فلما دخل وجد يا عائشة بتنهج قال ما لك يا عائش حشر يا ربيه. عندك الم في صدرك تنفس يعني قالت له لا قال لها لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. وحكت له الحكاية. لكن أنت دخلت الرويد الرويد وخرجت الرويد الرويد. قال أنت السواد الذي كان أمامي. قالت نعم. قالت فلهزني في صدري لهزات أو ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله أي بأن تكون النوبة لك ثم يذهب لغيرك ظنت أنه ذاهب لبعض النساء. إن جبريل أتاني وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أوقظك فتستوحش لو أيقظها وتركها الربع سعدي لستوحشت وخافت مع أنها في بيتها وفي الحضر وحواليها بيوت والنبي صلى الله عليه وسلم في البقيع ومع ذلك يغلب رأفته وشفقته عليها ويقول وكرهت أن أوقظك فتستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم نساء من طبيعتها الخوف حين أريد أن ترسل قلبك إلى هذا المعنى امرأة بواد تصفر فيه الريع تعوي فيه الذئاب للحياة فيه فحيش مع ولد رضيع ابن أيام ومع ذلك يطيش كل هذا الخوف لما قالت له آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا هنا معنيان المعنى الأول أن العبد قد يقدر عليه نوع من البلاء العظيم ويكون الخير كله في هذا البلاء لو اعتصم بالله عز وجل لهذا مظائر كثيرة انا ساقف مع ثلاثة منها اقف مع موقف ام موسى وما قدر عليها من البلاء العظيم ان تقذف ولدها في اليم يأخذه عدو الموقف الثاني موقف إبراهيم مع ابنه إسماعيل لما أمر بذبحه وهو ثمرة فؤاده. موقف الثالث لما أنقي يوسف في الجب وهو غلام صغير لا يستطيع أن يدبر من أمر نفسه شيئا هذا الحال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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون بالقتال صار للإسلام دولة وصار المسلم في أي مكان في جنبات الأرض عزيزا آه في القتال إذهاق الأرواح وفقدان الحياة لكن الحياة مع لا يحتملها الأحرار يفضلون الموت على الحياة أما الذين أخلدوا إلى الأرض وصاروا ملصقين بالتراب لن يحصلوا الحياة الكريمة أما الآخرة فمعلوم أنها عند ربك للمتقين وليسك للذين أخلدوا إلى الأرض في حديث ابن عمر في الصحيحين والحديث اختلف المحدثون هل هو عن ابن عمر أو ابن عمر بحث لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فقال إنا قافلون غدا هنرجع للمدينة قال يا رسول الله نرجع ولم نشتفي من هؤلاء ثاني يوم قاتلوا فأصابتهم جراحات شديدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إنا قافلون غدا فوافق فضحك النبي صلى الله عليه وسلم التنبارح يقول كيف نرجع إلى ولم نشتفي منهم لما أصبتهم الجراحات الكبيرة أو ما لنقاتلون غدا خلاص نفر نفر كرت قتال كرت قال الله عز وجل في هذا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم موسى عليه السلام كما تعلمون قصته في القرآن المجيد أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن هو موسى عليه السلام ولكن لم تذكر طفولة موسى إلا في موضع واحد في أول سورة القصر قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لما قالوا لفرعون يولد في بني إسرائيل ولد يكون فناء ملكك على يديه أمر بذبح الأفر سنة ويتركها سنة قال الله عز وجل لأم موسى ارضعيه ضعيه في اليم اقذفيه ضعيه في الصندوق اقذفيه في اليم انا اريد ان ترسل قلبك الى هذا المعنى ام طرق ولدها في اليم مدلا من أن تجعله في حري مدلا ما تخبيه ترميه في البحر إلى المجهول تعرف البحر ده مرع مرعب دائما كان عند العرب مرعب وكان عند كل الأمم كان البحر علامة الرعب رمز الرعب البحر ولذلك لما جاء رجل إلى أبي العباس المبرد يقول له إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيباوي في النح فأراد أن يعرفه هل يعرف قدر هذا الكتاب أم لا قال بني ركبت البحر يعني الذي يدخل على كتاب سيباوي في النح كالذي يركب البحر نجاته غير مضمونة فيلقى هذا الصندوق هذا الولد في اليمن الذي لا ساحل له وينتهي الامر بأن يأخذه عدو لي وعدو له ولذلك قال الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغة فارغة يعني ليس في صدرها قلب من الرعب إن لا تبدي من كتر الرعب تقول ده ابني اللي في صندوق ده يموت ابني لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين يا شوف الرعب سكنت لما ربط الملك على قلبها أنا عايزة بس تعرف معنى الرعب حجم الرعب لم يسكن هذا القلب إلا بعدما ربط الله عز وجل على قلبها عشان تسكن كانت في النتيجة إيه؟ إِنَّ رادوه إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ من المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك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 قصة يوسف وهذا القصص او هذه المواقف اذكرها مجملة لكنني سارجع اليها ان شاء الله مرة اخرى لاجل هذا المعنى وهو اذا ابتليت بمحنه فعلى حسب ظنك في ربك من كنت تعتقد أنه سيهينك وأنه لن ينصرك سيكون لك كما ظننت وإن كنت تعتقد أنه لن يخذلك وأنه سيعلي كعبك سيكون لك كما ظننت بشرط الاستقامة لأن كثيرا من المغرورين الذين لا يعملون بل يقصرون فيما اوجب الله عز وجل هم اكثر الناس اماني وقد اجمع اهل العلم على ان حسن الظن لا بد فيه من العمل وإلا كان غرورا فالعمل والاستقامة شرط في حسن الظن. أن يكون المرء مستقيما ثم يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى وهذا المعنى نحن في أمس الحاجة إليه في هذا الزمان زمان الهوان الذي يعيش المسلمون فيه ليس هناك بلد مع بلد استطاع أعداؤنا أن يجعلوا كل بلد على حدة يضرب هذا فيصرخ فلا ينصره الذي بجانبه لأنه خائف وكما ونحن نعلم يقينا لأن النص القاطع الدلالة فيه هذا المعنى. أن النصر من عند الله لا بقوة سلاح ولا بكثرة عدد وإن كانت من الأسباب لكن النصر من عند الله ينزله على من يشاء من عباده ليست هناك الأمة المسلمة في مجملها الآن لا تستحق النصر ولا تستحق الرياضة رجعت إليه الأمراض القديلة في في الحديث. ولا منعت أمة المكيال والميزان. ولا طففت في المكيال والميزان إلا منع القصر من السماء. ولولا البهائم لن ينصر. يا للعار انسان يكرم لعجل حماله لعجل بهيمته يا للهوار لولا البهائم لم يمطروا ويعانون من الجذ والمطر نازل من السماء كميته واحدة لكن الله عز وجل اذا غضب على اهل الارض صارق المطر إلى البحار والمحيطات. ينزل المطر في البحار والمحيطات والأرض ما فيش فيها مطر. لولا الدهان لن ينطر. المعاني هذه المعاني نحن نحتاج أن نترجمها في حياتنا. أنت رب الأسرة. ليس لأحد سلطان عليك في أسرتك. لماذا لا تستعمل هذه المعاني؟ صار الفساد أدق من الدق، والمضطر إن الدول تحمي عيالها. ايه معنى ان انا اسمح مثلا للقمر الاوروبي ان يخترق اجواء البلاد المسلمة بلئة قناة جنسية ايه المصلحة في المسألة دي في الصين مثلا ده من نوع مسألة انك ان تحصل على قناة فضائية هناك مسألة في غاية الصعوبة ان تغلق مصادر اللهو واللعب على الناس هداواتي واجب بالحكام واجبولات الامور زي ما هم بيطاردوا الحشاشين والمخدرات والهروين والكوكايين الجنس انيا منها يترك هذا ويلنه الناس ويلعبون وشبابنا ضايع تيجي بتدور على الشباب لما بنت بتاع بيروت جت عشان تغني في سطح الهرم عشرين الف بني آدم وفي ناس تمتاج التذاكر حتى ان منظم الحق كان على سلم لانه لم يجد كرسيا ويظهر في سطح الهرب في الوقت الذي يتنزل فيه رب العالمين للسماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه هل من مريض فأشفيه في هذا الوقت يرقصون ويلعبون ويحصل الملايين من وراء المسألة دي نحن واقعنا أليم ويحتاج فعلا إلى معجزة لأن الفساد اخترق الجسد حتى النخاع وانا لا يأث ولا أبذور بذرة لأ. إنما هذا واقع يشعر به كل إنسان يعيش في بلد من بلاد المسلمين. نحن مبتلون نعم، ولكن في مقابل هذا البلاء في عبودية، عند المجموع في الصورة الإجمالية لا. في تفلت اه انا لا اجهد ان الناس يرجعون زرافات وحدان لكن يرجعون بخبث الماضي كله سرعان ما ينكسرون ليه للانسان الملتزم له شيطان الانسان عموما له شيطان ولو النفس اماره بالسوء وفي شياطين انس كلما حاول ان يستقيم ردوه فلا بد ان يكون المجتمع في جملته ملتزمة مع صفهره ممنوع حتى لا تغري السفهاء وانا قلت كثيرا إن من الاسباب التي نشرت الجريمة في مجتمعات المسلمين صفحات الحوادث الجرائد ومجلات الحوادث في الجرائح اللي المستقلة دي تتعادت في نشر الجريمة لما تقرأ جريبة الحوادث تحس ان احنا في مجتمع كرخانة كل زناه وقطاع طرق وشرب خمر من الجلدة للجلدة وخيال الصحف يدخل في الموضوع ويعمل حكة وفتاعه الكلام عشان تقرأ المقل حتى اخره ده بيغر السفهاء القابعين في الجحور انهما يصنعوا عشان خاطر ي... يمارسوا الجريمة على عساس المجتمع كله كرخانه بعض الشباب يقول لي انا عمري ما نظرت ابدا الى امي وهي نبثة منطلون ان لما قرأت صحف والكلام ده بدأت ابصل لعورة امي كانش حد يواخد بالو الموضوع لا ام ولا اخت ولا خنت ولا عميت ولا الكلام لا دلوقات خلاص. بقى زنى المحارم بيوشهر في صفحات الجرائد، وازاي الواني يتعد على اخته وازاي البنت حملت من ابوها الغلب الاجلي ده ويبتل في صفحات الجرائد ويجي عشان يقولك ندعو الى الفضيلة ايه في النحبة الاول معلومة اللي تطلع دي تطلع ليه تتعايز تعرفت انا عايز ادفعني يعني لما تقول لي واحد اصطع ابو حيثا انت عايز ايه هو الخبر ده عايز تقول لي يعني ان الدنيا فا شر ما احنا كلنا عارفين يا اخ عايز تعرفت ما هي رسالة ان انشر الجرائم في الجرائم المجلات انا عايز ادفعنها والله والله بقى لي خمستاشر سنة اقلب ذيني وعمل ارسل دماغي في كل وادي عشان اعرف حكمة واحدة لنشر الجرائم في الجرائد والمجلات ما نشلقي حاجة ده ده خبت لابد ان يزول بحة اصواتنا جرة قلم تريح اهل العلم انهم يعلموا في المجبن جرة قلم تخلينا نتفرق عشان نعلم الناس اشياء مفيدة نعربهم برب العالمين يحبوا رب العالمين لكن كل شوية نرجع الى من أول الصدر كل شوال نرجع من أول الصدر متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه نحن نحتاج إلى معجزة والمعجزة لن تتحقق إلا إذا رجعنا عبيدا إذا رجعنا عبيدا لله كنا جيلا يستحق أن ينتصر ونحن نؤمن أن النصر من عند الله لكن له أسباب ومن أعظم أسبابه قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم فجعلها شرطا إن تنصروا الله بإقامة دينه في الأرض ينصركم على عدوكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اجعل لنا ذنوبنا وإصراقنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحق لنا من كل شر أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم